Mm-hmm-hmm-hmm-hmm mm -hmm. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوى فتزيد ورودا وتلاوى وتراها عين الرحمن أفواه شوب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها, يمنحها, يمنحها شهدا وحلا فتزيد ورودا وتلاوات وتغرى عين الرحمان أو صدور تشتاق الى القران وربك يشرحها يشرحها دفءا وشفاءا فيحسون الأرض سماءا طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكا دارت ألقا ضيئي شرفا وأضيئي تراتي للقراه وأضيئي أفئدة الحفظ هي حلق الذكر الريان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها ينحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيء كالنحل كحيق رحيقا ويعود سموا وبريقا ان لغايتهم تيجان شرفا طالبوا بالمطلبي كتاب الله يتوج اهله من علم فيه وتعلم من كرمه وهو مكرم وجزاء الحسن إحسان فهو تشعب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها يمنحها شهدا وحفاها فتزيد ورودا وتلاوا وتغرا عين الرحمان